بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنفرون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 فلا قطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا قطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنمين من يَدِي مُعْتَدٍ أَثِيمَ عُتِلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمَ إِنْ كَانَ ذَا مَالٍ وبنين. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ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 فأصبحت كالصرين فتلادوا مصبحين أن على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وَقَدْ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قال أوسقهم ألم أقول لكم لو لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنك نظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا عسى ربنا أي يبدلنا خيرا منها إننا إلى ربنا راغبون كذالك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 وَقَدْ كَانُوا يُدَاعُونَ إلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَنِّي يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِدُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّكَ إِدِيمَتِينَ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 به لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلكونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون